وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَخْذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإنسانُ مِن عَجْل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 ما كانوا به يستهزؤون. قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمة، بلهم مع ذكر ربهم عرض. 119. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا 110. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 111. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليه من العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون